فضيلة الشيخ عطيه صقر كثيرا ما نسمع القول المسيء لصلاته فمن هو وكيف يسيء لصلاته المسيء لصلاته رجل دخل المسجد فصلى ثم جاء يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي فرجع ففعل ذلك ثلاث مرات ثم علمه الرسول الصلاة الصحيحة بالتكبير وقراءة الفاتحة والركوع مع الاطمئنان ثم الرفع ثم السجود مع الاطمئنان ثم الجلوس مع الاطمئنان ثم السجود ثانيا مع الاطمئنان رواه البخاري ومسلم ويطلق على هذا الحديث حديث المسيء لصلاته والله أعلم